أبو الاسم روح القدس الاله الواحد القدير كل مصوّدين من هردا عاشي في أمير ويس في بيسا في المنطقة وتكلمنا من هردا عن موضوع النعمة هنسأل في الأول ما هي النعمة وبعدين هنتكلم على خمسة أنواع من أنواع النعمة. النعمة الداعية والنعمة الحافظة والنعمة المبررة والنعمة المعطية والنعمة العلمية نتكلم عن النعمة وعلى ايه هي وأنواعها الخامس عبارة عن قوة إلهية بتسند الإنسان في الأمور الخارجة عن إرادة الإنسان عبارة عن معونة إلهية أو قوة إلهية في حاجات كثيرة يعني مثلا الخلق عبارة عن نعمة وعطيت لنا أن نكون موجودين فإحنا مش موجودين بالضرورة إنما موجودين بنعمة الله كون إن ربنا لما خلقنا خلقنا على صورته ومثاله بنوع من أنواع النعمة لان احنا لا نستحق هذا وإنما بنعمة إنما الله صرنا إلى ما نحن عليه كون إن ربنا يعطي الإنسان مواهب طبيعيه دي نوع من النعمة ايضا المواهب الطبيعيه زي مثلا الذكاء نعمه من ربنا الجمال نعمه من ربنا الخيال نعمه من ربنا الموسيقى والفن نعمه من ربنا القوه الجسديه حتى نعمه من ربنا كل دي مواهب صبيعي في العقل او في الدسل في مواهب من مواهب الروح القدس عبارة عن نعمة ايضا ان الروح القدس يعطي الانسان حكمة او ايمان او يعطيه قواس او عجائب او اي حاجه خارقة للطبيعة بنوع ايضا من انواع النعمة المعطاه من ربك كل حير بيأتي للإنسان بيعتبر نعمة ولذلك الإنسان اللي بتحيط به الخيرات الكثيرة يقول يقولك ده إنسان عايش في نعمة عايش في نعمة يعني إيه؟ يعني في نعمة من ربنا ربنا انعم عليه بكذا النعمة جاي من الإنعام يعني ربنا بينعم على الإنسان بشيء معين سواء كان هذا الخير خيرا ماديا او خيرا روحيا واعتبر نعمة من ربنا. قال فلذلك بولس الرسول بيتكلم في خدمته ويقول على حسب النعمة المعطاه لي ايه سبب ان النعمة موجودة ان طبيعه الانسان لوحدها ما تقدرش طبيعه الانسان انه ضعيف وما يقدرش يعمل كل حاجه لوحده عشان كده المسيح بيقول بدوني لا تقدرون ان تعملوا شيئا امال نعمل ازاي بنعمه ربنا يسوع المسيح بنعمل ما نستطيع ان نعمل ثمان لأن الشيطان قوته صعبه بيقول الرسول إن الشيطان عدوكم مثل أسد يزأل يقول ملتنس من يبتلعه فما يقدرش الإنسان ينتصر عليه لوحده وإنما بدوع النعمة المعطاه لي. لذلك في مرة سئل سجيد ذا سليو ايه رايك في انسان اراد ان يخطئ واحق ان يخطئ في قلبه ولكنه لم يخطئ عمليا فقال لا بد ان هذا الانسان سنجد النعمه يعني كان على وسط الخطا والنعمه سندته فمنعته من الخطا في كل حاجه نحن محتاجون الى النعمه يعني ساعات الفلوس الصمت بيقول لنا انتم ما بتتكلموش كتير على النعمة لا بكد ما نتكلمش ليه وهتشوفوا الكلام اللي هنقول حياه القداسه كلها تحتاج الى نعمه نعمه تدفع الانسان الى عمل الخير ونعمه تحميه من عمل الشر في الخدمه ايضا يحتاج الانسان الى نعمه وذا الفرق بين اللي بيخدم وهو معتمد على زراعه البشري وعلى قوته وذكائه وتحضيره وبين الانسان اللي بيخدم وهو معتمد على نعمه الله زي بولس الرسول يقول لا انا بل نعمه المسيح في العامله معه بطر الرسول بعظة واحده جذب ثلاث ثلاث إنسان إلى الإيمان تتركوا عظف إنسان أياً إن كانت تقدر تدخل في الإيمان ثلاثه ثلاث واحد مش تتوّف ثلاث ثلاث, ثلاث, ثلاث واحد تدخلهم في الإيمان قطعاً كانت هناك نعمة نعمة للمتكلم ونعمل السامع نعمل المتكلم ان كلامه يكون له تاثير ونعمل السامع ان السامع لما يسمع ينخف في قلبه من النعمه لئلا لما سمعوا نخف في قلبه نخف في قلوبهم يغفلون من النعمة تجيبونه في الرسول لما ربنا قال له صعب عليك ان فوش مناحس ايه المناخ اللي بتمكس فيه؟ في النعمة نعمة ربنا اللي بتشتغل دواه في فكره، في قلبه، في عاطفته في روحياته في إيمانه، مناه. نعمه النعمة كما تعمل في القداسة، حياة القداسة وتعمل في حياة الخدمة بتعمل في حياة العبادة في علاقة الإنسان بالله إنسان يعطى نعمة للصلاة يعطى نعمة للتأمل يعطى نعمة في فهم الكتاب المقدس زي ما بقول الكتاب إن فتح أذهانهم ليعرفوا ما في الكتب، وبيقول له عن عيني، فأرى عجائب من سريعته يشكوك عن عينيه ازاي عمل نعمه بتعمل معانا نعمه بتفهمه نعمه بترشده نعمه بتقوله الحراره اللي تيجي للإنسان في الصلاه تيجي منين من عمل النعمه فيه الصله القوية من ربنا والحراره الروحيه في القلب تيجي منين برضه من عمل النعمه في الانسان فذلك النعمة بتعمل في أسرار الشميثة كل سلة من أسرار الشميثة بنقول عليه نعمة غير منظورة نعمة غير منظورة اعطيت للإنسان عن طريق عمل منظور فمثلا في المعمودية في نعمة اعطيت للإنسان نعمة التبرير نعمة التجديد نعمة الميلاد الثاني نعمة مغفرة الخطايا نعمة البنوة لله البنوة للكنيسة نعمة كتير الواحد بياخدها في المعمودية وبنسميها نعمة علشان كده احنا لما بنعمد الأطفال بنقول لا يجوز ان نمنع عنهم النعمه التي ياخذونها من المعموديه يعني في التفكير غير الارثوذكسي ان السبب لما الولد يكبر ويؤمن وبعدين تديله المعموديه طب هو هيؤمن ازاي الا بعمل النعمه اللي فيه بنى اديله المعموديه مجانا بإيمان والدي. ويأخذ والديه وبالنعمه اللي ياخدها في المعموديه يقدر ينمو في المحبه وينمو في الايمان في نعمه البيرود ان الانسان بيصبح مسكن للروح القدس والروح القدس بيسكن فيه في نعمه الأطراف وفي التحليل ان الانسان بياخد مغفره الخطايا وكذلك النعمه اللي في التمام بيأكل مرسرة وسلاة صلاة الله ويأكل داشت ويأكل دم أشب الطيب أنا فيه في نعمة بتعطى للإنسان في صدر مسحة المرض اللي هي الشفاء في نعمة بتعطى ليه في الزواج وهي عند يصير واحد مع زوجته فيها ما بتعطف الكهنوت وهي السلطان الحل والرب وقوة على الخدمة وعلى الرعاية انواع من النهم في كل سر من أسرار الكنيس بس نعمة غير منظورة يعني ايه غير منظورة؟ يعني الميلاد الجديد في المعموديه انت بتشوفه ازاي؟ لا بتشفوش لكن نعمة غير منظورة شوفنا روح القدس في قلبك بالميرون انت بتشوفه؟ لا بتشفوش لكن ده غير منظورة تحول الخبز والخمر إلى جسد الرب وجمه انت بتشوفه ما بتشوفوه لكن نعمة غير منظورة وهكذا كل نعمة بطاقة في الأسرار المخدسة بتبقى نعمة غير منظورة شيء النعمة الكبرى التي أعطيت لنا في الخلاص الخلاص المجاني هذه اللي بنسميها نعمة المبررة يعني ايش؟ يعني بيقول متبررين نجان بالنعمة يعني انتم مخلصون او خلاص اخذتوا بالنعمة حاجة انت متأذلت عليها وربنا الدحل. فالخلاص نبس نعمة من ربنا هذه النعمة إما اننا نحن نطلبها وإما ربنا لنا من نبسه بدون صلاة وعن نطلب أننا نطلب النعمة نقول اعطيني يا رب نعمة اعطيني يا رب نعمة قدامك لحتى في مقابلات الناس تقول اعطيني نعمة في اعين هؤلاء الناس بتطلب انت نعمة من ربنا او تجي لك النعمة من ربنا من غير ما تطلب نوع من الافتقاد الالهي يفتقد بيه نفسك ويعطيك نعمة من عنده دون ان تطلب حاجات كتيرة دون ان نطلب يعني مثل السيده العذراء هل كانت تطلب هذه النعمة نعمه التجسد الالهي نعمه الرحب الالهي نعمه ابن الروح القدس يحل عليها وقوة العلي تظلمها لدرجه ان الله مناه السلام لك اياتها من سلم الاعنه من الناس ما في حد ابدا من البشر قيل عنه انه ممتلئ نعمه غير السيد الاعظم لغايه في زيارات من زيارات النعمه بتيجي للانسان في وقت من الاوقات كده يلاقي نفسه في حاله روحيه لطيفة لا تمشي بيسعى إليها ولا بيطلبها في وقت من الاوقات يلاقي نفسه ممتلئ بمحبه ربنا في وقت من الاوقات يلاقي عنده نشاط كبير جدا للفضل في وقت من الاوقات يلاقي عنده ساقط احتمال عديدة بيحتمل حاجات مكنش بيحتملها ابدا نعم أعطيه فيه, فيه. ساق روحه نعم يقولك سلمك كلمني ونرجض بالسلم شديد لكن أشوف ربنا الدم نعمة واللهم أحسن وأعطيت السكبي مجهودة البصر والمضبوط فيه نعم أعطيه فيه, فيه. الغلط الإنسان يقتلها طبعه ويقتل إنه طبعه بعد كده يقص وقتني الله وهي نعمة أعطية إيه من الألباب زيارة من زيارات النعمة وزيارات النعمة بتاتي لكل أحد والكل لا يحرم منه جايز النعمة جتلك من ربنا مباشرة وجايز جتلك عن طريق صلوات الإبجيسين في إبجيسين كانوا بيصلي من اجلك في هذا الوقت في بعض ارواح الأبرار التي صعبت سبب بتصلي من اجلك في هذا الوقت في ناس عاديين من المؤمنين اللي عايشين كانوا بيصلي من اجلك في هذا الوقت دا يبدات لك النعمه نتيجه رضا الوالدين دا يبدات لك النعمه نتيجه واحد احسنت اليه فادعالك دعالك دعوه سيده فجابت في هذا الوقت زي ما قال ايوب بركه الهالك حلت علي يعني الشخص اللي كان هوهلك وانا عملت فيه معروف البركه بتاعته حلت عليه. زي ما قلت نتيجة كتير في وقت من الاوقات انت عملته ونسيته لكن ربنا ما ننشهوه فارب لك اضعاف حتى من غير ما حد يصليش من بتجيش من ربنا اما بطريق مباشر واما بالصلوات او جاي يدخلك مكافاه من ربنا فكره الاعمال الطيبه اللي بتعملها ملهاش مكافاه ليها مكافاه ومن ضمن مكافاتها النعمه اللي بتيجي للانسان نوع من رعايه الله لي ولذلك نجد واحد زي داود النبي المزامير بتعصوا مليان من اعمال الله ونعمته عليه سؤالهم في حتى الصلوات الارضيه تطلعوا امثله من نعم ربنا اللي بيحس بها المصلى زي ما يقول لولا ان الرب كان معنا حين قام الناس علينا ربك العول ونحن أخير ماذا تأنفسنا مثل العصور مفخص سيادين ان فقم قصر ونحن نباك فترة العصور يعني كبير يصجق ان من مفخص سيادين بانكم مستثلت حاسس المكيفة لكن نعمه ربنا نذج هذا العصور عملية امتاز جسمي من حيث لا يدعي نعم وزي ما بطلت كم في السجن وكان نايم وطبعا هو نايم ما كانش بيصلي هو نايم ما هو سمعتها وبص لقنعمه جسمي ملاك بس ولاخذوا وقالوا قوموا ولا نعم يطيل الانسان دون عم مبتيجي للكل ولكن المهمة أن نشترك مع عمل النعمة وده الفرق جنة جنة جنة التفكير يشترك إن يقول لك سب له هو مفرد إن الإنسان يشارك مع النعمة لأن يانا بيحصل إن الناس بجنه بنعمة وبيلخذوها ربنا بيخبط على باب قلبهم وهم ما بيستحوه فلازم في شركه مع النعم في استجابه لعمل النعم تجاوب معاك شغل معاك زي ما جيت فتره يعني قال قرا على مبهم قال له استحي لي فلم تفتح ولذلك عبرت عنها النعمة دون ان تستفيد منه أيض حبيبي تحول وعبر صلقته كما نجدته دعوته كما اجابت لاني في وقتنا النعمة كبت من وجودك الوحد فلما رفضها كبت ونشت الشامرة نعمة الأول لما المسيح مر عليها وبعدين اغلقت ادوابها في وجهه لانه كان وصل متجه نحو اورسول دكت لها نعمة اورسول بس, نعم بس ربنا رد عليها النعمه كامل في مناسبة الوقت وقال النور اضاءة الظلم والظلم لم تدركه النور اضاءة الظلم والظلم لم تدركه فإذا كان فيه نعمة وهو الحسد له صدها فعلا مستخدم حول الناس أحب الجلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت كبير قالهم النور بس هم ما استفدوه منه ثم المسيح كان موجود يوستنى مش كل إنسان استفد منه التتب والخريسيين ما رفضوا هذه النعمة وحاربوها وطواموها يقول كم مرة أردت ولم تريده ناس رفض النعم أغريبات الملك ربنا بعطل نعم في طريق جهده الرسول وكلمه وتأثر بالكلام وقاله بطليل فتنعني أن أصيره في حج وبعدين شاب النعمة صعب ما استفدش في لفة الوالي لما تكلم بولس الرسول عن البيونة والتعفف ارتعب في لفة الوالي النعمة الشجنة فيه وبعد ما ارتعب ولا حصل حاجه ما استهد في ناج بالجنب والنعمة ولا يستفيدون ده ليس حياة انسان في حياتك في حياتك تكون موجوده وانت ما استفدت منه ضيف كتب كتير تكون موجوده قصادك وانت ما تستفيدش منها ضيف تنخد في قلبك اصح رئيس كتاب وما علمته مراها وتروح ومتوصلش منها ضيف نصيحك وليس لطيفه تعقلي وما استفدتش منها ولو استفدت منها كنت استفدت لعمل النعمه في داخلك المهم ان احنا نستجيب لعمل النعمة ونشترك معها ونشترك معها ونشترك المقدسة اشترك مع ربنا ذلك لأن النعمة لا تلغي إرادتك النعمه تيجي تعرض عليك الخير لكن لا تلغي إرادتك، إرادتك موجوده انت حر انك تقبل وحر انك تنفق وحر انك تؤدب النعمه تعمل ولكن لا تنزل القراءه انت حر تقبل او لا تقبل النعمه بتعطى للكل كما قلت لكم كانت موجودة هي نعمة ان يكون على الصليب مختلفه لانه يجب ان يكون هناك اشياء مختلفه لانه يجب ان يكون هناك اشياء مختلفه لانه يجب ان يكون هناك اشياء مؤتثني مؤتثني النعمة الخاصة بالدعوة الالهية لأن النعمة الدعية دعوة الإنسان لله عبارة عن نعمة الكتب إلي الذين ثبثت عارفهم ثبثت عيونهم هذا التعليم الالهي نوع من النعوة وشيّد المسيح قال لكلاميلي لستم أنتم اخترتمين بل أنا اخترتكم لنعنة الهيّة إن ربنا يختار من تلك المسيح نذكرت عن راوش هم بيثيروا سمس وشيّد فكروا ألدا أنهم يختاروا للرسول المسيح قال لهم هلم لنا ورائه اجعلتنا خياد الأنام نعنى الاهي نعنى في الاختوار نعنى في البعض ماذا هم وهو في مكان الجداية؟ ربنا قال له ادبعنا وصابعه وصار الرسول هل إنسان في مكان الجداية يفكره الأرسود؟ اشتنف لكن هنا أن نعمة التي تضعه ودعم الإله يعني الإنسان لا مسيط له في هذا الأن كن بس لا سبع عبد القلب مسيط النعم والنعمة دائما اللي بيقيل عنه الكتاب إنه من بطن أمه يمثلق من له كله فبالإذنان معينها لا دخل للإنسان فيها أهد لا دخلا للإنسان إصلاقا إلا من بسي علمه ومثلث من الوحي خد شمسون أيضا أعطي مثل هذه اليوم وإستار ربنا هو لسه الضغط منه ربنا وهو لسه الضغط منه فسار للرب قبل ان يولد صار نذيرا للرب قبل ان يولد خذ واحد زي ارنوب النبي ربنا يقول له قبل ما صورتك في البطن عرفتك وقبل ما خرجت من الرحم خبزتك جعلتك نبيا للشعوب قوله السلام قبل ما صورتك في البط عرفتك وقبل ما خرجت من الرحم خدشتك جعلتك نبيا بالسعود هنا فين الاراده هنا مجرد نعمه الاختيار ونعمة الدعوه الالهيه اللي ممكن تبقى للانسان حتى قبل ان يوله نزلته هو البطنيه يعني في البث امه يكلم روح القدر يا مهما كان بس بنسم اكثر ازاي نصف قبل ما صورتك في البث لا لست بدر عليك لكن نعمه داعيه من نصف هذه النعمه الداعيه اللي تدعى الانسان وهو بطلمه او قبل ما بطلمه جربه يعقوب وعيوش ربنا قال لي رفتها قال لها في بطنك أمتان وميث يسترق شعبان وكبير يستعبد لصغير بلش، لسه لسه هو في الرحم كبير بيستعبد لصغير هبار عن الناس بيختارهم ربنا وهما يستخدم زي مثلا بولت الرسول لما بيقول لما زي مثلا بولت الرسول لما بيقول لما سر الله الذي افرزني من بطن امي ودعاني بمئنته لما سر الله الذي افرزني من بطن امي ودعاني بمئنته ثم في ناس بيتفكروا ان يساوي بالترخيص اذا اخذ الدعوه لما المسيح ظهر له في طريق دمشق صحيح هذا الدعوه على من بطن جامد لكن كان في دعوه ثانيه في اختيار ثانيه ما في حدث معها اختيار و حدث دعوة دعوه فربنا اختاره وهو في بطن امه ودعاه لما كده في الطريق الى دمشق في شغلان والعبرانيين خمسه بيقول ايه بيقول لا ياخذ احد هذه الكرامة او هذه الوظيفة من نفسه بل المدعو من الله كما هارون برضو هارون دعو من الله لدعوة تهنوط وبرضه لا يأخذ احد في العهد الجديد هذه النعمه إلا المدعو من الله كما هارون هذه الدعوة برضو عن نعمة من ربنا نعمة ربنا بي بيختار واحد لخدمة معينه عباره عن نعمه لهذه. هؤلاء طبعا ربنا دعاهم للشعب دعاهم للشعب ولانهم يبذلوا نفسهم ولانهم يحملوا الصليب ولانهم يبشروا باسمه وزي ما دعا بولس وقال ساريدي كم ينبغي ان يتالم من اجل اسمي في ناس بيرخذوا الدعوة بلتهنوك لأنه راحب جايز يقول تبوا الدعوة و أنا لم أتلقى دعوة ففي ناس بيتلقوا الدعوة بيرخذوك وفي ناس بيقولهم الدعوة وترفضها نصرهم تقول باك و يتبطيق المرأة ستحكي و ستحكي و ستحكي و ولكن الكره لا تتمنى بالشفط ولكن منهم عيب دعوه في دين نوز بالقضوه او واحد يدعى للرحمن لحياه التامل لحياه الوحده لحياه الصلاه الدائمه فتحصل مناحة في البيت لاني في دعوه أو تيجي دعوة للتكريم وبعدين اما الإنسان يرفضها أو يرفضها أقاربه في دعوة كثيره في للناس لكن مش كل انسان بيقبل هذه الدعوة بلاش دعوة للتهنؤ أو للرهبة او للتكريم في دعوة للتوبة زي السامرين المسيح دلها دون ان تصرف ودون ان تنصرف ودعاه او دعوة للبركه زي ما ربنا دعا ابراهيم وقال له اخرج من اهلك ومن عتبتك اباركك واعظم اسمك وتكون بركه وبنسلة تتبار الجميل قبائل الأرض في نسلة وليس تتبار الجميل قبائل الأرض دعوة كل دعوة للتهادون، دعوة للرهبانة، دعوة للتكريس، دعوة للسوبة، دعوة للبركة مثل مجوع إبراهيم على الأقل هناك دعوة لدميع الناس ما أحد يقول أنا لم تصلني دعوة من الله وأنا محروم من ربنا وأنا ربنا إلى أسر في دعوة لجميع الناس أن يكونوا هياك مقدسه للروح القدس. مين يتقبل هذه الدعوة؟ في ناس تقبلوه حسنا كده الكتاب قال أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله لأن الناس تقبلوا هذه الدعوة هناك ناس تدخلوا نفسهم في دعوة ربنا في دعوة في قصة أشعى النبي والصاراطين لما ظهر له وهو أول ملأ الصاراطين ألواجد بيقى ثلاثة لأن الان الإنسان نزل في الشفاتين وبعيث أستساع بلنزل في الشفاتين وواحد من الثرافين صفر شفاته بجمرة من على المنسى هذه دي كلها معروفة وبعدين ربنا بيقول من ارسل فأشعي قال له ها أنا ذا ارسل ها أنا ذا ارسل يمكن دليه من أمثلة من أمثلة في الكتاب المقدس اللي الواحد بيروح حرام نفسه عند ربنا وقال له ها أنا ذا ارسل في ناس الدعوة عشان يزرجوا مع ربنا يسبه وربنا يعني اصبر و وافقوا اخيرا مش يزرجوا عن مراقبين الدعوه مش صعبه هل كل زي موسى لما قال له انا انسان ثقيل الثم واللسان ولست صاحب كلامنا اليوم والأمس ولا قبل من امس فارى ربنا انه لك انا يعني اعطاه هارون ليكون لي ثمن وبرضه استمر في دعوته واخيرا دعاه او موسى في الاول رمى نفسه في الدعوه بس الطريقه مش سليمه لما دخلوا يستخدم سيفه لكن ربنا انه الطريقه دي اللي بتاعتهم حلوين وجيبك نشوف و الرعايه في راعي الغنم في الاول لغايه لما صار الرجل موسى حليما جدا اكثر من جميع الناس الذين على وسط الارض وبعدين ربنا قال تعالى المهمه في الدعوه هناك من يسعى اليها هناك من يركض هناك من يمسك نفسه يمسك قلبه للدعوه الالهيه وهناك من يتنسع بهذه الدعوة هو يعيش فيه لكن النعمة بتعمل في الخدس ولو انك انت محسنتك التنهيض كويس ستصل في الدعوه النعمة هي نعمة سادقة ونعمة تشترك فيها نعمة سابقة حتى قبل أن تقول ونعمة تشترك فيها يعني يعني تعد أنك تشتغل وتعد تجاهد وتعد تعمل وفيما تجاهد وتشتغل ربنا يا وخداخل في القرص والنعمة تقويس وتنميس والبارس وتخليفت معك كثير من الناس كثير مثل كذا احنا بتقول اشترك في العمل مع عبيدة يعني هم بيعملوا وربنا يشترك في العمل مع عبيدة انت تشترك مع النعمة وربنا يشترك معك انت ترق الشبكه وربنا يقول السمك تعال تعال تعال خش جواك انت ترمي البجرة وربنا هو الذي ينمي وليس الغار الشيء ولا اشتاك الشيء لكن الله الذي نمي نعم بخش وانت تعمل وربنا يبارك في العمل زي ما بارك في غله العام الثالث غله عادية يعني زراعه عاديه زي اي سنه لكن ربنا بارك فيها ساعطي بعد لكن مش معناها تنام وتسال وتقول النعمه في الدنيا فوق لا النعمه ليست مجالا من الشكل. لانه ربنا يشتغل مش معناها انك انت تدخل وتقول لما يشتغل والكسل ليس مقدمه للمعنى مش زي واحد كده بقى الدلع بتاع الناس اللي ما ينسى لا لا ربنا عايزني هو بقى يشتغل في الف بالعيدة. ربنا عايز الفرد وبيقول له ريش ان الجميع يخلصوه او واحد عايز يشتغل على ربنا شروط او يديله علامات او يقول له العلامه كذا اذا انت عملت كذا ويقول لك حبتي في ذلك جدعوه. وهو كل الناس كان لازم تمشي حزين الجدعوس فبالجدع منتج وربنا يشتغل معاك لكن مش تقول اجسامنا ولو ربنا عايزني يعني او واحد يقولنا مش نشتغل ولو ربنا عايزني وشغلني بالعصر لا ما بديش الامور كذا وهو النعمة بتاعت الدعوة في النعمة بتاعت الدعوة رفزتها بالدعوة هناك النعمة الحافظة اللي بتحفظ الإنسان لأن الإنسان ما بيقبالك يحفظ نفسه. الإنسان ما بيقبالك يحفظ نفسك هتمنتدحنا في الصلاة بنقول لا تدخلنا التجارب لكن نجينا من الكريين فنصب ان ربنا هو اللي يحفظنا. وهو من نبينا من الشبيل دي نعمة حافظة وتد بيقول حافظ هو الرب بيقول ملائكه الرب حال حول تائفيه وتمجيه بيقول يرسل ملاكه ويحمله على أدمهته فلا يصطدم بحضر رجلك في نعمة حافظة يقول دفعت لأسقط والرب عبدتني يقول أخاته دي مثل نحلة حول السهد والتهب كنار في شوك وبإثمر الرب انتقلت منه ففي بكل دي نعمة حافظة جي المظمور مئن وزي المزمور عن يسارك الوف وعن يمينك ربوات واما انت فلا يقتربون اليه ليش في نعمه حافظه يقول لك الرب نوري وخلاص من اخاف نعمه حافظه لولا النعمه الحافظه ما استطعنا ان نعيش ولا في نعمه حافظه لينا في كل دقيقه من دقائق عشان كده نقول ان شرك في وادي ظل الموت لا أخاف سبب ليش لأنك انت معنا في نعم حافظة شعورك بأن في نعم حافظة يعطيك الايمان الايمان اللي تستطيع تخش بيه وسط البحر الأحمر وربنا يتقل إلك طريق اللي به فئة قليلة تستطيع ان ربنا بالمعونه اللي معاها كان عمل كبير. الإيمان اللي يحفظ كل إنسان مهما كانت في التجارب مهما كانت في في نعمة الحافظ. النعمة الحافظة دي اللي إبقين فيها عن عزراء النشيد من هذه الطابعة من البريّة مستنده على حبيبه في حاجة سندافتك في نعمة حافظه. واللي بيقول سبح الرب يا أورسلي وصباح إلهك أستهراون لأنه قوم غليق أبوابه وبارت بنية فيك قوم غليق أبوابه في نعمة حافظه. بارت بنية فيك في نعمة زي مثلا يقول الرب يقاتل عنكم وأنتم تسمدوني. وإن ساكت ربنا بيقاتل عنه دي نعمة حافظة وإن لم يحرص رب المدينة خضاصة لنسهر الحال لأن ربنا هو اللي بيحرص دي نعمة حافظة. واحنا وإحنا بيقول فلنسكوا شامنا بخيرات الرحومة لأنه سترانه وحافظانه بانه لأن ربنا بيحرص هو عفتكك إن كنت تقدر تحفظ نفسك ولا تقدر حصول نفسك في نعمة نعمة حافظة كان كده بيقول لولا إن الرب كان معنا لست تلعونه نحن وحياه هو نعمة حافظ. زي النعمة اللي حافظت الدنيان النبي في جذب الأسول هلهي أرسل ملاك بنعمة مش هو اللي نجى نفسه فشد افواه الاسود زي النعمه اللي حفظت الثلاثه فتيه في اصول النار ولم يحترقوا نعمه حافظه يقولك وإن شربوا ثم منيسا لا يضرهم بالمين بنعمه حافظه عشان كده ما الرجال قدموا له خاسر السم رسم عليه بعلامته صليب وسلم مجرروش حاجه نعمه حافظه لكن الشروح انت تخذ لك بوليش نزل وتقول نعمل الحافظة لا لا تجاز بالرب إله يعني وقت الضرورة ربنا بيحصل وقت الضرورة ربنا بيحفظ زي القصص الخاصة بالشهداء والقصص الخاصة بالمعترفين فالسديس بوليكاربوس حطوه وسط النار ربنا حفظه الخدوس يحنى الحليب كذا وسيلة لقتله وربنا نجاه منه وحطوه في ذيك المغلو مغلوس هذا في النعمة الحافظة بتشكر في أوقات كثيرة زي مثلاً الأباء الرهبان والسواح الذي في البري والحورهم الحياة والعصار والوحوش والزئاب وربنا بيحفظهم. أذكر مرة قصة ناتها نمونا بسيح حبس الليل عليه الليل فرح لص مدايل كده وعمل لها صلبان من كل الناحية وراءه وخلصت لقى جرة العقارب والحديد براها وجواها ما دخلش. نعم حافظه علامة الصليب أيضا من النعم حافظة بس عايزة إيمان، عايزة إيمان. ولو كان عندنا إيمان النعم حافظة تعمل فينا كثيرا. ولو الواحد فينا استعرض حياته وشاف أبيه ربنا حافظ عليه هذه قصة كثيرة حياته ربنا حافظ عليه. هتمن المتاج كان فعل الرب بنا مش بس النعمة بتحفظ من الاخطار انما بتحفظ من الشرور ايضا ومن الأخطاء بيقول باع يا رب حافظاً لسانك وذا حصينا بشفتين احفظني من كلام الغلق من نعم تحفظ حواسك وتحفظ لسانك وتحفظ حياتك كل حاول ان كنت تتذكر النعمه في حياتك لكل تصل الى حياه الشكر على ما حدث في الماضي وتصل الى حياه الايمان بالنسبة لما يمكن ان يحفظك في الرب فيه في المستقبل واما ربنا بيحفظنا وإحنا بننسب الحكاية المستنة او ننسبها للناس ففيه خالص تقول لعمة ربنا حفظتنا وإحنا ننسبها للناس أم ننسبها المستنة زي إنسان تتأمل له عملية كان ممكن يموت فيها وربنا يحفظ حياته فهو ينسبها إلى براعة الدكتور لكن مفروض أن ينسبها ربنا واحيانا تبتاعب عنا أن نعمل حافظة لأننا نسأو جل، على حفظ أنفسنا بذكائنا بممارسنا إلى آخر. هكذا نوع من انواع في نوع ثالث نعم نعمل مهنية أو محطية. يعني في مواهب عادية مادية وفي مواهب روحية وفي مواهب ثاقبة للطبيعة. زي مثلا عطاء ربنا في المن والسلوى عطاءه للماء اللي تجر بالمستخرة عطاءه في القناة السباة والثماثين عطاءه في البركة اللي بيقول يفتح لكم قوه السماء ويسيب عليكم الغيب لما تقولوا كفانا كفانا بيقول الرب يرعاني فلا يعوز بشيء ربنا بيعطي الغيث انت لما لا يعوز شيء حدثت فيه عطاء ربنا للبنين البنون ميراث من... من, من الرب عطيه من ربنا عطاء ربنا لابراهيم البركه الكبيره وهو خرج غلبان بقى زي نجوم السماء ورمل البحر عطاء ربنا ليوسف اداله نعمه في عيني فوسي صار اداله نعمه في عيني اخوكم ما اتلهوش اداله نعمه في عيني فرعون فصلته على كل نفس نعم كتيرة ربنا بيعطيه رب تعطي باستمرار وتعطي بالكل ما في حد ما بيخص من نعم ربنا بل شخنا سعد منك النعم اللي اشتاعت لي وكتب يقول كل عطية صالحة كل موهرة صالحة هي نازله من فوق من عند أبو الانوار ربنا بيعطي باستمرار بيقول اسألوا تعطوا عطايا ربنا لا تنتهي لو ان احنا تذكر هل انت بتسلم ولا لا تسلم النسوح رأى السلامين من الآن انتم من تسألوا صيح اسالوا تعطوا لكي يكون صلحكم ثانيا جيد احنا ما دخلناش في اختبار ربنا لكي نجرب عطاؤه وغير ما دخلناش في حزب ربنا لكي نجرب معهم كله لكن الناس اللي دخلوا في حياه الايمان بيعرفوا اديه اننا نعرف ربنا بتعصي زي حكايه ايليا في ايام المجاعه والمراه اللي بارك في البيت والدقيقه اللي بنجبرها زي اسماعيل اللي اعطاله ماء ليشرب كما إذ نحن نقول نعمت ربنا تعطي بالنسبة للخيرات المادية كذلك نعمت ربنا تعطي بالنسبة للخيرات المحيين بولس الرسول يقول صلوا من أجلي لكي أعطى سلمة عند افتساع سلم. كنا أعطى سلمة ربنا يعطي سلمة لكذا كذا بيقول لك أنتم المتتنمين من روحها بيكم والانسان العيدي حضر درسه كلش في مدارس الاحد مفروض ان يطلب من النعمه ان تعطيه كلمه عند ابتسامه عطاء النعمه لا حصر له في كل نواحي الحياه في كل نواحي الحياه بيعطي قوه بيعطي بركة ولذلك هذه النعمة تبقى قلت أن البرقة الاخيره التي يقولها الساهل للساب قبل قريبه يقول نعمة ربنا نسوع المسيح محبط الله الآب ونعمة إذنه نسوع المسيح وثالثة معهضة ربما تقول يستطلنها للنعمة قلوا من النعمة من ضمن نواحي هذه النعمة النعمة التي يقول قبل يعمل حتى الان وأنا ايضا اعمل الروح القدس اللي يعمل في الإنسان بيقول نحن عاملان مع الله الله بيشتغل معانا ونحن بنشتغل معانا يقول ربنا العامل فيكم ان تريده وان تعمله لاجل المسبح يعني غايه ربنا يعمل فيك لكي تريد الخير ولكي تعمل الخير لا يستطلب من أجل تقوله اعلم يا رب فيك فاعطيني يا رب إرادة، اعطيني يا رب قوة، اعطيني نعمة من عندك ما تتكبش انكي تتعرف تنفسر في حياتك بذن نعمة الله العادلة فيك ونعمة الله اللي اشتركت قوة لكي تنفسر في حياتك لأنه اشترك في العمل مع عبيلة ربنا قالوا التنميز قال لهم انتم دخلتم على ما لم تتعبوا فيه مفروضا نحن نطلب ان ربنا يعطينا نعمة في كل نواحي حياتنا يروض كل واحد قبل انطرق من, من هذا الاجتماع ويسال نفسه ما مركز النعمة في حياتي ما مركز النعمة في حياتي ما علاقكم نعمة ربنا هل هو يطلبها؟ هل هو يعتمد عليها؟ هل هو يستجيب للنعمة العاملة فيه؟ هل هو يسترق مع نعمة الله؟ كل دي امور تحتاج الناس نحن نفتح فيه نتفيد هذا الفضل.